صلينا على الهادي على الهادي على الهادي صلينا, صلينا, صلينا نصلي ونحمد الباري اليهم مع الافراح خلونا على الهادي على الهادي صلينا. عزيز البخت يتطلع من الرحمن يتطمع ذليل البخت يتطلع مع الأيام غنونا على على على الهادي صلينا على شيعه على بلادي ويصيعه حيدر صاحب البيعه يا حيدر يا حامينا على الهادي على الهادي على الهادي صلينا على يا حيدر يا هدى الايمان يا علم الروح والقران يا بن عم النبل بحر حبك يروينا على الهادي صلينا على الهادي صلينا على الهادي صلينا على الهادي صلينا على انا عطشان واتصور انا اروي بحب علي حيدر وسيع الكون يتنور يا حاج العيس والديننا عليه صلينا على الهادي صلينا على الهادي صلينا على يا سلينا العيس والديني لابو الحسنين يحميني يسر قلبي ويسر عيني علي الكرار حامينا على سلام الله على الاطياف سلام الله على الاحباب لهني الروح للغياب عقب مده وتلاقينا على الهادي لي صلينا